إِنَّا تُرِينَّكَ بَعْطَ الَّذِينَ <سؤال> عِلُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا <سؤال> مَرْدِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْدِعُهُمْ فَمْ اللَّهُ the فَلَا يَسْتَخِمُونَ سَعْتَهُونَ đầu mùa đã học cũngùng đi một cái gì biết cả đã học vui điông وأسروا الندامة لما مره العذاب وهضي بينهم بالقسط وهنا يؤلمون وأسروا it's إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله له فضل على Amen. Uh -huh. Do you not know, do love. You know?